الف لامرا لا تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم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 وآخر دعواهم أن أل الحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله للناس الشر استعدالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون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 ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا فذلك نجزي القوم المجرمين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 فلما أنزاهم إذا هم يبغون في بِغَيْرِ بغير الحق يا أيها النَّاسُ الناس بَغْيُكُمْ بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون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 فاختلط بِهِ نبات الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زخرفها وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا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 قل هل من شرعائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون قل هل من شرعائكم من يهدي الى الحق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 وَإِن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أَعْمَلُ وَأَنَا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك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 قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون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 ثم قيل للذين ظلموا دوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 119. وعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وَرَحْمَةٌ للمؤمنين قُلْ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون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 119. وردكم من سلطان بهذا فتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 واتل عليهم نبأ نوح إِذْ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بِآيَاتِ الله فعلى الله تَوَكَّلْتُ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 ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل فذلك نصبع على قلوب المتدين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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون فلما ألقوا قال موسى ما دئتم به السحر إن الله سيبطنوا إن الله لا يصلح عمل المفسدين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 وقال موسى ربنا إنك اتيت فرعون وملأه دينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعذوا حتى إذا أدركه الغرق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 فاليوم ننديك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون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 قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننبي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين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 قُلْ يَا أَيُوَا النَّاسُ قَدْ دَاءَكُمُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فإنما, فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَى عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ